قلوبهم واذا اتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناه ينفقون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 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ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 وتنيركم به ويزهد عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان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 اِنتَالَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ تَحَيُّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 لمرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس تخافون ان يخطفكم الناس فاواكم وانيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا انتم تعلمون وعلم ان اموالكم وعولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وي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 اِذَا تُلِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَهَنَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَٰلِكَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِ السماء اوتتنا اواتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وان تفيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون بَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَ يَصُدُّ لِيَصُدَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَننفِقُونَ مَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ خبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولائك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتروهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان سَوَّلَ لَهُ فَعَلَهُ انَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلا وَنِعْمَ النَّصِير وَعَلَمَ أَنَّنَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْء سهوا وللرسول وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع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 لِيَهْدِكَ مَنْهَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيٌّ وَيَحْيَا مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَميعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوۡ أَرَاكَ كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَن يَخْشَوْنَهُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَن تَقَاتِلُوهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله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 يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ, فإن الله فإن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 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَنِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَأْنَنَا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّ مَا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ فَشَرِّذْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّا تَخَافُنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَثَنِّبِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف عليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله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 الف من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبهم 200 وان يكن منكم 1000 يغلب 126. والله مع الصابرين 127. ما كان لنبي من أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 128. لولا كتاب جميل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 اي يعلم الله في قلوبكم خيرا في قلوبكم خير ان يؤتكم خيرا منا اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فانكن منهم والله عليم حكيم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 141. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن